جدد العهد وجنب الكلام إنما الإسلام دين العاملين جدد العهد وجنب الكلام إنما الإسلام دين العاملين وانشر الحق ولا تخشى الطضام فبصدق العزم يعانو كل دين فبصدق اذميانو الإسلام دين ستي في الجهاد وطني الإسلام لا أخدي سوى وبنوه أين كانوا إخوتي وطن الإسلام لا أخدي سوى وبنوه أين كانوا إخوتي مصر والشام ونجد و مع بغداد جميعا أمتي فتية الإسلام هيّا نتفانى في الجهاد فتية الإسلام هيّا نتفانى في الجهاد مضيم لا يراه غير صوم وصلاة برئ الإسلام من شاك مضيم لا يراه غير صوم وصلاة ذروة الدين جهاد في الصميم فلنجاهد أو لتلفظنا الحياة فلنجاهد يا تَلْعِسْ لَهَا ينقصنا سيف ونار إن بالإيمان تندك الجبال تقل ينقصنا سيف ونار إن بالإيمان تندك الجبال وقديما لذا كسرى بالفرار خوف الإسلام هي فتية الإسلام هيا هي نتفانا في الجهال فتية الاسلام هيا في الجهال لنرى القرآن هديا ساطعا في كل واد لنرى القران هديا في كل واد الفتيان عهدا صادقا أنهم للحق والعليا فدا سجل الفتيان عهدا صادقا أنهم للحق والعليا فدا بارك اللهم هذا الموثقا واستعد قدنا يوم الندى واستعد قدنا يوم في جيا الاسلام هيا نتفانا في الجهاد يا كل اسلام هيا نتفانا في الجهاد لنرى القران هديا ساطعا في كل واد لنرى القران هديا ساطعا في كل واد